قَالُوا إِنَّ نُسُورَكَ عَلَى مَا جِئْنَا مِنَ الْبَنِينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا قَالُوا إِنَّ نُسُورَكَ عَلَى مَا جِئْنَا مِنَ الْبَنِينَاتِ تقضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا هذه الحياة الدنيا